رسالة من كل أخ سلفي لكل أخ إخوان في الدنيا كلها ورسالة من كل أخ من الإخوان المسلمين لكل أخ سلفي في الدنيا كلها أخوك جنتك ونارك الاول نسبة نسبة اثبت نسب يعني ايه ان انت اخويا ان انت حبيبي ان انت حته مني ان انا وانت واحد نتفاهم بعد كده في اي مشكله بقى المشاكل اللي تبقى بين الاخوات وبعض السلفيون والاخوان في ظل عرش الالعلمانيين على القنوات دلوقتي كل كلامهم ايه السلفيين خدوا والاخوان خدوا لا كل كلامهم التيار الاسلامي خد عشان تعرفوا ان انتم الاثنين حاجه واحده ان انتم الاثنين قضيه واحده يعني انتم عند ربنا حاجه واحده انتم عند ربنا انصار دين ربنا عايزين نحط ايدنا في إيد بعض عشان نلحق بقى عشان ننطلق للربانيه بقى عشان الاخوه دي ربنا يفتح علينا بسببها بقى يا اخوانا ما لا الزمره اللي هتدخل ليه يعني انت ممكن يا عم السلفي تلاقي نفسك يوم القيامه داخل وسط الاخوان لا, لا لا لا انا عايش وسط الاخوان في الجامع وانت عم الاخواني بقى تلاقي نفسك يوم القيامه داخل مع الاخوه السلفيين وانت تلاقي نفسك بقى داخله مع الاخوه ممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل ده عمل صالح بس ما من مين اللي هتدخل معاك الجنه امتى بقى هنقول انا اخوك فلا تبتئس